وَمَا إِذَا أَذَٰنَ قَوْمٌ مِّنْهُمْ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَ قُرُبَ بِمَا آتَيْنَاكُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أن أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا وَيَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم كُنْ نُورًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ لآيات لا لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم بل يرضو في أموال الناس فلا ிபி عند الله وما யோர் من ஒகத்திய كهُمْ مُضْعِفُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عم الرِقُونَ وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْ மீல